يُزْفَن إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَنَا أَشْهَدُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ زينه فؤائك الذين خسروا فؤائك الذين خسروا انفسهم في جهنم فكونوا بها تكذبون فاعنوا ربنا غنبتنا ناشقاتنا وكننا قوما وكننا قوما ضالين قانوا ربنا فنبتعنا ناشقاتنا وكننا نخسا فينا ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الرحيم فاتخذتموهم سخريه فاتخذتموهم سخريا حتى أنسواكم ذكري واكن زَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا مَثَلَ يَوْمٍ أَوْ بَعْضِ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ الا الا بالثم الا قليلا لو قال الا بالثم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون اف حسبتم ان ما خلقناكم عبثا اف حسبتم ان ما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعال الله فتعال الله فتعال الله الملك الحق لا لا يَدْعُ مَعَ اللَّهِ نَاهِنًا آخَرَنَا بُرْهَانَنَ برهان نَبُ لَعَبُهَا لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقِرْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَم وَقِرْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَم وَأَن تَخَيَّرَ الرَّاحِمِينَ